تموج بحار النغم بالعديد من لالئ الالحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان غواص في بحر النجم. ظواف بحر النغم صهرة اسبوعيه يعدها ويقدمها لكم أمار الشريعي أصدقائي المستمعين أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث نتأمل وندقق الضيائيين المستمعين من أحلى لقاء الغناء العربي اللؤلؤة رياض الصنباطي الجميلة عايز جواباتك هذا العملاق المصري الموسيقي الجميل يعني حقيقي في في كل صفات الملحن الجيد العظيم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 في الأغنية اللي حنسمعها ونجاح سلام بتقول ما يهمنيش إنك خدعت القلب بعد سنين هنا أنا عشتهم ما, ما تهمنيش النهار مدام النهار دي جنت كم سنة أنا عشتهم أو أنا شفتهم بنلاحظ إنه استعمل أسلوب السيمترية السيمترية يعني الأشكال المتماثلة كتابية يعني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 والتريملو يعني حركة اهتزاز القوص المستمر على الأوطار بتساوي حال التوتر ومقام الحجاز الشجي الجميل المليان أسه وشجم بينتقل منه على فترة هذه البداية كلها ومعظم الغنوة دي معمولة حرة ثالتة أدليب أدليب الكلمة اللاتينية أدليبتم أي هناك حرية لقائد الأوركستر مفيش رتم أو إيقاع يعزف وبالتالي قائد الأوركستر يقدر يهدي ويصرع بحسب ما يرتقي أنه الحالة العاطفية الحالة المزاجية عاوزة على أي الأحوال هنا دي جرأة من الصنباطي واقتدار وثقة بالنفس أنه يعمل غنوة معظمها حرة أو فالت أو أدليب بناخد جزء الثاني الجزء الثاني بيدخل منه إلى منطقة كلسومية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 لا روح انت الوحدك دول حتة مني روح انت الوحدك الى اخر الاغنين اما عن نجاح سلام فالحقيقة صوت قوي وجميل ومعبر وشاب وموجود له حضور ولو شخصية ومن احلى الاصوات اللي غنت غناء عربي شرقي بصيل هنا هتشوفوا نجاح سلام في أكثر من موقف هتشوفوها في حالة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 نسمعها دلوقتي سوا ونتامل في كل مناطق الجمال في عايز جواباتك <تصفيق> Ya niftar an المستمعين من أعمال محمد فوزي الجميلة جدا عمل اسمه شحات الغرب محمد فوزي مهما قلنا أنه سابق عصره مش هنعرف فعلا يعني مش هنعرف نقول سابق وبدأ نغرق كلنا في الحتة دي نقول بربعين خمسين سنة نقول بمئة سنة في بعض الحاجات حقيقة سابق وحقيقة مستشرف جدا مبصص قدام جدا جدا في لدرجة خليته يبقى عايش دلوقتي ما بيننا وكأنما الحنو بتنزل جديدة على ودنة وكأنما بنسمعها الأول مرة دلوقتي ما كانش فوزي سابق عصره في الجملة في قصرها وكثافتها وشاعريتها بس الحقيقة لا ولا, ولا حتى ممكن دراميتها كمان لا كان سابق في خفة دمه خفة دم الجملة خف دم طريقة التفكير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 آآ آآ صوت ليلة مراد، لأي صوت كمان جدي ممكن يكون صوت ليلة مراد. حاجة سبحان الله العظيم ما تعرفش النشاز وما تعرفش الوحشة. ربنا خلقها كده يعني يعني خلي تربد. الطططاقطعات ما بينه وما بينها طاقطعات جميلة مدروسة بعناية حركة موسيقية معمولة وفكرين أسرة. لله لله تنت ده شكل سينترى. شكل متساوي الاضلاع شكل ما هوش معمول بعبط ولا بسذاجه معمول بتفكير وبوعي وبدرايه من أهم الحاجات اللي نفسي نلاحظها في شحات الغرام يا جماعة، المقدمة الموسيقية ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى بيلعب في حرف واحد صعودا او هبوطا او في اكتر من حرف صعودا او هبوطا لكن بيحط نفس المقدمة الموسيقية وده بقى حرفانة محمد فوزي حلاوة محمد فوزي هتلاحظوا ده في الكوبليه بتاع يظهر صحيح للتشكي لما بيتحول الى مقام الهواند التحويلة صغيرة زي شكة الدبوس ما تتلاحظ يعني تتسمع بس الناس قلبها يتاخد وخلاص ما تعرفش ايه اللي جرى بالزبط اللي جرى كله اللي فوزي حرك المسألة صعودا او هبوطا الشعر اللي كتب كلمات هذه القونية شاعر قوي صنع جدا صنعته قوية ودمه خفيف ولماح الصاد الموقف من الفيلم وطبقه واستعمل حاجات من الفاظ الشحاتة يعني عارفين لله واسرح وروح ومحسنين وحاجات بالشكل ده وده ما بيجيش اعتباطا اعتقادي انه هنا الشاعر المرحوم استاذ بديع خيري الحقيقة الشريط ما عليهوش اسم المؤلف ودي بقابلها كتير فاعذروني برضو يا ريت اللي يعرف يقولي مع شحات الغرام ومحمد فوزي وليلة مراد السنا ويتن في يومي لياما يعطي بالله يعطي والنبي يحتم لله قلت على الله على الله وانا قلت كمان لله Thank mm -hmm. you. بتمار حوالين حوالين البيت وانا وانا وانا باستمرار حوالين حوالين الباب اصدقائي المستمعين فقرتنا اللي جايه الحقيقه ما اعرفش اسميها لكم ايه بالظبط كل اللي اعرف اقوله عنها انها فقره ما كانتش بتاعه عصرها وما كانتش بتاعه زمنها فقره فيها استشراف وفيها سب للزمن اقول لكم بكام سنه يعني اقول 100 سنه مثلا اقول انه لو هذه الاغنيه طلعت على يمنا دلوقتي برضو يصعب فهمها وتحليلها مع جمالها الشديد والله ما عارف لكن على أي الأحوال هي أغنية من أجمل أغاني تراثنا العربي وهي أغنية اسمهان ومحمد محمد ويوسف بدروس يا طيور الحقيقة لما لما أقول لكم الأول حاجة على الهامش كده اسم يوسف بدروس ده دا كان دائما اسم مشاغب جدا بالنسبة لي يعني مشاغب يعني دائما اسم يسير تفكيري زمان وأنا طفل كنت أقول يعني إيه بدروس دي لما الواحد دخل اعدادي وابتدى ياخد انجليزي قلت معقوله يكونوا قاصدين بادروز يعني الزهره الوحشة مستحيل يعني لما الواحد كبر شوية وابتدى يدرس لاتيني ودراما وادب وكده لقيت كتير جدا من القواد الرومان القواد الرومان كان اسمهم بيدروس وموجودين في مسرحيات شكسبير كتير قوي من البيدروسات القواد الرومان يعني طبعا اتجه ذهني مباشرة بشاعرنا يوسف بدروس واكتشفت انه بدروس هي التعريب او التمصير للاسم اللاتيني بدروس على اي حال ده على هامش الموضوع لاني ما كنتش اقدر اسيب اسم يوسف بدروس عادي من غير ما احكيه لكم الحكاية دي يعني عمل ايه بقى عم يوسف بدروس؟ التجأ لطريقة الشعراء الرومانسيين او الرومانتيكيين او الرومانطيقيين كلها تؤدي لنفس المعنى ماذا الطبيعة كلها ودخلها في الغنو اولا اول الغنو هي طيور بيكلم الطيور شوفي وجدي وشوفي حالي وبلغيه وعملي وسوي يعني كانوا كانوا كانوا دول الشعراء الرومانطيقيين كانوا يستعينوا بعناصر الطبيعة كي تكون في بعض الاحيان شاهدا على رأي اخواننا ضباط الشرطة كي تكون شاهد ملك ساعات كتير قوي دخلوها في الحدث كشاهدة أو مراقبة أو كمشاركة في بعض الأحيان حنلاقي عمي يوسف بدروس حطت الناس دي كتير قوي حطت أقصد عناصر الطبيعة دي كتير قوي يعني حطت الطيور والزهور والغدير وكل ما هندور في الغنوة كده حنلاقي والنسيم اللي بيحمل الصوت الجميل حنلاقي حاجات بالشكل ده احتار أو يمكن كان قاصد ما بين العمية والفصح ايهما يستعمل فالحقيقة هنلاقي بعض الكلمات اللي يمكن تحتاج لتفسير زي مثلا له يزيد ولوعي ولوعي تعلقي او ارتباطي بي الغدير النهر الصغير الجدول الصغير مش عارف هم دول اللي يمكن وقفوا معايا يعني حبيت اقولهم ليكم يمكن في ايه كمان في الكلام ما اعتقدش انه حلاقي كلام كتير اقوله عن كلام الاغنية لكن الحقيقة قوة الاغنية دي الرئيسية في العنصرين التانيين هما اللحن والغناء عن الاصاب دي ولا حرك واضح ان واقع تحت تأثيرين ظهرين جدا هنا في الاغنية دي التأثير الاول تأثير الثقافة الموسيقية الكلاسيكية الاوروبية الأصابجي طبعا كان من أوائل الناس اللي كتبت وقرت نوتة موسيقية والأصابجي كان صاحب مدرسة مؤكدة في غنائنا بعد سيد درويش ولنا هتبقى وقفات كتير جدا معاه لكن هنا واضح جدا تأثره باثنين بالذات ببخ وبموزار يعني نقول بموسيقى البروك وبموسيقى القرن الثمنتاشر بأوائل التسعتاشر هنلاقي ده فين؟ هنلاقي ده في بدايات دخول الأغنية هنلاقي استعراض للوتريات القليلة جدا، الهزيلة جدا اللي معاه ولكن معمولة بشكل جميل خالص يفكرنا نقول بموسيقى الحجرة وموسيقى الحجرة أصدقائي عبارة عن مقطوعات تعزف بعدد قليل جداً من الموسيقيين أو من الألات الوترية بحيث أنه ممكن تتعزف في حي الصغير عشان كده سموها موسيقى الحجرة أنا دائماً أحس أنا باسمع يا طيور ان داخل أسمع موسيقى الحجرة بالعربي على أي الأحوال بننطلق من التأثير ده إلى تأثير تاني شديد الوضوح جداً في برضو غنوة يا طيور وهو التأثير التركي لو هناخد بالنا بدءا من كلمة وميلو ليا هنلاقي هنلاقي احساس تركي شديد السيطرة على خيال الاصابجي ووجدانه ثم عودة مستقلة كاملة في اخر الاغنية لا والله ده من اولها من اول الاغنية آخرها بنلاقي التأثير الاوبرالي واضح جدا هو عاوز يعمل دمج ما بين الغناء العربي والغناء الاوبرالي وهذه جرأة يحسد عليها الاصابجي بحقيقي لما نحسب ان هذه الغنوة عملت في حدود اواخر التلاتينات صحيح, صحيح ملاحظ جريد لكن كمان ما ننساش صوت اسمهان ما ننساش انه لولا هذه الخامة ولولا هذه الكفاءة ولولا هذه الطوعية الصوتية ولولا هذا التدريب اللي مش حقدر اقول عليه كامل بالتأكيد لما كان الاصابجي جاره على مثل هذه الفكرة الغريبة في وقتها واللي يمكن تكون حتى غريبة علينا دلوقتي لو حد حاول يعملها المهم بيصل الأصابجي في التصعيد إلى أن يعطي اسمهان كدنسة كاملة وكدنسة فترة زمنية يستعرض فيها المطرب كفاءاته وإمكانياته بتتصاعد اسمهان وبتحبط وبتتقافز وبتقدم كل ما نتصوره من فنون الغناء الأوترالي صحيح مش هقدر أقول بكفاءة 100% لكن بأكثر من الكفاءة المطلوبة لمطربة تغني غناء عربيا شرقيا في الأساس الحقيقة بينهي هو الغنوة بهذه الكدنسة وقفلة وتريات لو جيت أقول لكم مقامات الأغنية مش هعرف أقول, أقول لكم أنه بيتقافز وبيتمطط من مقام لمقام يعني ابتدى منير ثم مر على الكرد وبعدين مجير وبعدين بياتي وبعدين ما بيثبتش في حته لأن الأصاب صحيح ملحن مقتدر وقوي ويملك كل أساليب صمعته دلوقتي بقى مع يا طيور شفته, شفته الـ الـ الردود اللي ما بينها وما بين آلة البيكلو الفلوت الأحد والكمانجا هي بتقول الجملة والبيكلو ياخد منها يقول نفس الجملة والكمانجة تاخد منها تقول نفس الجملة وكأن فعلا زي الكلام ما قال هي تنوح مع الكروان او مع هذه الطيور عمل جريء تقدمي جميل جدا جدا جدا أصدقائي المستمعين في أواخر الحرب العالمية التانية يعني نقول سنة أربعة واربعين خمسة أربعين في دي ظهرت في مصر قنبلة فنية عايزة أقول إيه دجدشة الدنيا يعني بصحيح ألبت موازين كتير ولفتت الانتباه إلى ما أصبح يسمى بعد كده بالظاهرة الفنية فن الظاهر او فن الضوائق او فن الازمات او ما بعد الازمات انتجت مصر بعد الحرب العالمية وفي أو في اواخر الحرب العالمية التانية ابنها وظاهرتها محمود شكوكو محمود شكوكو الفنان الوحيد اللي اشتراه الشعب المصري بازازة والتعريفة وبتنم مليم اللي طلع الشعب المصري من جيبه فلوس علشان يشتري له تمثال يا طرى ده من فراغ بالتأكيد لا محمود شكوكو النجار ابن هذا الشعب اللي طالع من سواده الأعظم واللي طالع ما بيتفلسفش واللي طالع بيقول اللي, اللي تعلمه جوه بيئته اللي تعلمه فعلا نقول من تراب هذا البلد اللي تعلمه من حياته في الحارة المصرية وفي الشارع المصري ومع مع, مع قلب مع قلب الناس دي مع الأكثرية العظمى من الناس دي من هذا الشعب يعني. الشعب المصري قابل مفاجأة محمود شكوكو قابل هذا الفنان اللي بيقوله اللي هو عاوزه يتقال واللي جواه فعلا قابله بايه قابله بانه اشتراه عملوا تمثال اشتراه حبوا لهذه الدرجة لدرجة انه اقتناه في بيته في هذه الأسناء كان إيه اللي بيحصل كان في فن جامد جدا يا جماعة بيحصل يعني كان في جندل وكلوبترا وكارنك والحبيب المجهول وطوال عبد الوهاب الـ الـ الـ الأهرامات الوهابية الجامدة دي كان في مكلسوم بطولها برضو كان في مطربين جامدين جدا مثلا كان في فوزي طالع في اوله كان في عبد الغني السيد كان في عبد المطلب كان في ليل مراد بكل شموخه و... وكان فيه ناس جامدة جدا يعني يعني ما كانش فيه احتياج لأصوات ولا حاجة لكن شقوقه شق الثك من موضوع تاني خ... من م... من ناحية تانية خلص جيه من السلم الخلفي ما تفهمه نط من الشباك ما تفهمه لكن فجأة تربع داخل الوجدان المصري كأحد أقول إيه يمكن الممثل الأول والوحيد لنسب لا يستهان بها جدا من ذوق وعقلية هذا الشعب شكوكه دخل قال ايه اول ما دخل قال ورد عليك فل عليك يا مجنني بسحر عليك المسألة ما فيهاش شكتر من كده بعد كده ورد يصفر يا فور يا, يا ورد يضيط غار النهار منك يا ورد يحمر في الجنينة ملعلع حاجات ايه يعجب الشبان المجدع حاجات كلها ما كانش حد يتصور ان تغنى وده يا أصدقاء المستمعين. بيبقى عادة بداية فن الظاهرة شفنا احنا نوع من هذا الفن بعد انتكاسة 67 شفنا العتبة جزاز وطش تقلي وما شابه شفنا فن الظاهرة مرة اخرى بيعود ويتكلم بعد اكتوبر 73 او فيه قبل اكتوبر 73 الحقيقة شفنا امثله مثلا عدوية فن ظاهرة ابن من ابناء هذا البلد جميل الصوت جدا بيطلع يقول اللي اتربع عليه واللي فهمه واللي حبه مش دايما فن الظاهرة فن مدعاية للانتقاد في الحقيقة لانه عندنا مثالين انا بشوف انهم الحقيقة من احسن من اشتغلوا في مجالهم شكوكو وعدوي خلينا في شكوكو دلوقتي على اي حال شكوكو كان من عمد فن المونولوج وكان من ابرز من قدوا هذا الفن مين لحن ورد عليك اللي احنا حنسمعها دي لحنهاله القدير برضه احمد المسيري تاريخ احمد المسيري في عجاله سريعه وده عرفته من استاذنا محمود الشريف واستاذنا مامون الشماوي انه كان بيعمل نوع من المسرح المتجول بيسموها كانوا زمان التورنيه التورنيه اللفه يعني كان ياخد الفنانين وكان يلف بيهم حوالين القطر المصري يغنوا في المنوفيه ويغنوا في المنيا ويغنوا في اسوان ويرجعوا يغنوا في الاسكندريه كان من الناس اللي بتغني معاه كان محمود شكوكو وكان محمود الشريف كان محمود الشريف بيطلع يغني معاه مطربا يعني عمل هذه الأغنية ألفها ولحانها لمحمود شكوكو ويبان منها هنا ان الرجل ده اسكندراني اسلوب الصحبة الاسكندراني موجود داخل الغنو تحس ان احنا في صهرة فرح اسكندراني مضبوطة هتسمعوا الاكورديون وهو بيقسم وهتسمعوا شكوكو وهو بيليل هتحسوا ان احنا فعلا قد نكون في فرح اسكندران ميزة تانية لشكوكه الحقيقة انه كان دايما كاسر البعد الرابع يعني تحس ان هو بيغني من الصالة مش من على المسرح من قلب الجمهور هتلاحظوا هنا تداخل ما بينه وبين الجمهور هو بيقول يا ليلي يا عيني واحد بيقول له سلامة عينك فيقول له لا مش اليمين لا بالشمال مش حاطب بعد ما بينه وبين الجمهور بينط من على المسرح يغني من وسط تحس يعني انه بيغني من وسط الناس الحقيقة جزء أخير أحب أقوله عن هذه الأغنية وهو ذكرى شخصية بحته يمكن كانت هي أحد الدوافع اللي بتخلينا زي الأغنية دي وإحنا في المدرسة في الابتدائي وده يوريكم شكوكو كان متغلغل ومؤثر جوه نفس الناس حتى الأطفال إلى أي درجة كان لنا زميل إحنا كنا في المدرسة مكفوفين كان لنا زميل أنا الحياته إنه يبقى زي محمود شكوكو في حفلة المدرسة فقال يا جماعة انا هقدم نمرة لشكوكو يا ابن شكوكو ده نمرة حركية واحنا منش في الحركة قال لك لا انا هعمل زي شكوكو خدوه دربوه الاخصائيين الاجتماعيين على الرأس بالعصايا والحركة وايسوا المسرح والخطوات وبالعرض وحاجات كده مسرح مدرستنا كان عن متر ونص ارتفاع يمكن قايم بشكل هرمي تحت منه لمبات الاضاءة بعد كده على بعد نقول 4 متر عرضا نلاقي الحيطة. الولد ابتدى نعزف له وردة عليك دي وابتدى هو يغني والناس تجاوب لا تتخيلوا شكله ايه معاه بيغني مبسوط رأس بالعصايا كل شيء ماشي كويس وقز بخطوة تفلت منه الصوت اللي جانا احنا واحنا بنعزف وراه هو بيقول يا ورد ايه يبيض يبيض غار المهر من بوم بلوم بوم, بوم بوم بوم بوم بوم حاجات بتدشدش دي كانت اللمبات اللي هو خدها في سكته وهو بينط بره المسرح يقع في الصاله عند الجمهور احنا ابتدينا نسمع يا ساتر يا ساتر يا ساتر بتكتر من الناس تحت هو متضايق جدا انه وقع بالميكروفون في ايده يقول اه يا ورد يا ورد من تحت من على ارض المسرح من في الصاله وسط الناس ويكمل هنا وكانت نهايته طبعا كسر رجل وفي الاسعاف على فكرة الغنوة اللي معانا دلوقتي بيقدمها أستاذنا الكبير الإذاع الكبير الأستاذ صلاح زكي. لما لقيت صوته فرحت فرحت جدا وهو صحيح بيقول كلمتين صغيرين قوي لكن فرحوني وعيشوني في نفس الجو. نعيش توا نفس الجو مع أحمد المسيري محمود شكوكو وورد عليك بصوت الأستاذ صلاح زكي. بعد هذا يا يقدم محمود شكوكو في صهرة الليلة فكاهة ورد عليك فل عليك نندب في موط التروي التروي التروي التروي واجبالك ما ظل عليهم وانا وانا يا جنديه يا جنديه يا جنديه سهر علي برجع عليا هون علي برجع دي هون علي and then... di sinistra di دم بقى وشايفين البساطة وشايفين الطلاقة وشايفين كسر البعد الرابع رجل كأنه بيغني من جوة صالة يعني مش على مصرح أو بعيد عن المتفرجين لا من جواهم وممكن يعلقوا عليه ويعلق معاهم ومتدخلين مع بعض بشكل نقول تلقائي وجميل وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي بإذن الله كل شكري لقصة برنامج جواص وحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإزاعية علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق>